من زمان قال ايه عن البني ادم هو اللي مهزق طن ابليس ايه ذنبه يا عالم إيه إيه والباب بلا فلاه انشف منظر مغري رح شابك ضغري ماستنش ما لليوم الثاني وتجوّفها على العمياني اتريهم عيلة فشوش من مركز حلق حوش فات كم يوم ويلاقي حمال وجيّلو بشبش بزعابي وين تايبو يطرو يبدو انضف واحد فيهم هابي لو يتخلقتك تكهت شل افر بقى باثر علمان بس يا فند معناه وطلق وبقى يقول لك يا شيطان بنت ما ابن ماله كان هو اللي خطط حاله معقول ولا نغلطان فند العايق كنات الفايق ولا عندوش فكرة اني هناك صدر له اصحاب شله مرجية على كيفك مركه مرجية وشفوه قاعد على الاهواء امطبع عليه على سهواء يلا بنوفن على خماره وصاحبنا تشارك وياهم انا مالف والكل سكاره وفي الاخر نشبكوا معاهم واخبط وارقع فقف واتصرم صنوا ان يجازيك يا شيطان شكله شنطف والشوف لخطف عينه بقتلك حاجه جنان بالذمه قبل سماله كان هو الفيزا اهاله معقول ولا انا غلطان مالي ضهري يقولوا دي واج تاع اي ابليس يطلع محقوق كل ما تحصل اي حكايه كل ما شوكه تشك الناس اي خناقه او اي جنايه فيها الوسواس الخناس لما تمل نسو طويب عمل بين الإنسان اللي ما بسمع حد يحبه ولا فيش غير جزك يا شيطان بالزماء بالزمال لو كنا نسيبه بمال نقال ونعيش بأمان ان زمان اه ايه يعني البني ادم هو اللي معه سغل طعن قبليت ايه يا عالم